أُذُ <Gülüyor> يرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم <تصفيق> وَوَهَبَ لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًا هَدَيْنَا وَنُعِذَنَّاهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيا وعيسى وإلياس كل من صالحين وإسماعيس وعس وإسماعيل وليسع ويونس ولوقا وكل ضل على العالمين. <تصفيق> وهديناهم وهديناهم إلى وَوَهَبَ لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًا هَدَيْنَا هَدَيْنَا وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارود <تصفيق> وكذلك نجزي المؤمنين ديننا وزكريا و ثا وير يو نو وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ أولئك الذين إن يكفر بها اللهم فبهداه نقتته قل لا اسالكم عليه اجرا